طيب الصدقة برهان يبقى كده فهمناها شعاع الشمس ده اللي واضح جدا فالصدقة واضحة الدلالة على صدق الايمان ايش معنى الصدقة عد معايا كلمة صدقة وصدق من مادة واحدة لما اجي ابحث في المعجم على كلمة صدقة اروح عند فين الصاد والدال والقاف وصدق نفس الكلمة كأنه كأنه قال الصدقة دليل الصدق عشان كده بقى تلاقي الشرع بيقول لو انت صادق يبقى لازم تبين الكلام ده بانفاق لو انت تقب جد يبقى تنفق في الصراء والضراء وعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء دايما يتكلم على الانفاق على دليل من ادلة صدق هذا الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة في ظل صدقته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب الصدقة ولما تيجي تقول لي انا في اول السكة لما الدنيا تشغضط معايا اعمل ايه أقول لك انا مسميها الصيدلية الايمانية عارف لما يبقى انت مثلا في جيبك كده مضاد حيوي وفيتامين ومسكن اي حاجة تتعب منها طلع المسكن خده مش عارف ايه طلع الفيتامين ده يزبط الدنيا مش هيخصر انا مش عارف انا عن عندي ايه دلوقتي ودايخ وعمل وصايا طب قد الفوار ده شوية حاجات كده حطيتهم في جيبك صيدلية ايمانية من الصيدلية الايمانية على رأسها لما تلاقي الدنيا مش اغبطت تصدق ليه احنا يسا بنقول تطفئ الخطيئة انت عامل زنب ومش عارفه يعني قلت كلمة لا تعطي لها بالا تهوي بيها في النار سبعين خريفة مش اغبطت لك الدنيا خالص تعمل ايه تتصدق لما تضيق عليك الامور لما ينزل بك كرب شديد تصدق الصدقة تطفئوا هذه الخطايا عشان كده الصدقة دليل الصدق برهان الصدق دليل الإيمان الصدقة لها هذه الجوائز كلها فعليكم بالصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يا معشر النساء تصدق على الطاعة يلا نعمل الاستفتاد بتاعتنا ها على ولا عن اللي بيقول على يرفع عيبه على الطاعة طبعان المعصية ده كده تقريبا انت عن انت عن ايه على <تصفيق> الصبر على الطاعة لان الطاعة فيها حبس النفس واتعاب البدن اما الصبر عن المعصية فكف ابعد انما الصبر على الطاعة ومؤف فواقف بتصلي قيام ظهر أطم مش قادر خلاص. انما ايه الصبر عن يا عم ما تروحش السكة دي الشارع ده مليان بلاوي صورة إيه اللي ودك هنا ما تمشي هنا خلاص كف صبرت على الطاعة تعصي ولو صبرت عن عن ممكن كذا لا لا يلتزمان ده بالعكس لو صبرت على الطاعة توفق إلى طاعة أما من حيث شو بقى العلماء قالوا إيه كلاما عشان يخلكوا مبسوطين قالوا أما من حيث الصبر فالافضل الصبر على الطاع أما من حيث الصابر فأحيانا تكون الصبر عن المعصية أشد ريحوكوا عشان الناس اللي هنا وهنا يبقى تماما قالوا فلو أن رجلا هيئ له شرب الخمر ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه ويجد معاناة من عدم الشرب يعني ايه الحاجة قدامه فسئل قوي بقى فهو اشد عليه من ان يصلي ركعتين صح لو امرأة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله بظله امرأة دعت رجل وهي ذات منصب وجمال دعته الى الغواية وقالت هي لك كفعل امرأة العزيز بيوسف فصعب قوي هنا انك ال تحجب نفسك الصبر هنا ودفع هذا بلا شك اشد من انه يقوم دلوقتي يصلي ركعتين او انه يعمل كذا فقالوا تختلف باختلاف الاحوال طيب يبقى الصبر ضياء ليه الصبر ضياء قالوا ثلاث حاجات الصبر ضياء لانه لا يزال العبد مستضيئا بنور الحق على سبيل الهدى وتجنب الرد فهو ضياء يعني برضو عمل زي الكشاف اللي كنا ايلينه في الصلاة انه برضو ما يزال يمده بالوضوح وياخد بأيديه فعشان كده يستضيء بنور الحق طالما كان كذلك اتنين قالوا الصبر ضياء لان الثواب على الصبر يكون ضياء للقلب قال ينور بالصبر ثلاثة قالوا الصبر على الطاعة حتى يؤديها وعن المعصية فلا يعملها وعلى الأقدار فلا يجزع كل ذلك يؤثر في القلب ويبعد أثر الظلمة يمكن تقول القول الثاني والثالث واحد فيبوا حكتين إما أنه معناه أنه لا يزال مستضيئا والمؤمر الثاني أنه الثواب على هذا الصبر ينور قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء أعيز أقول لكم فائدتين مهمتين ربنا لما تكلم على الطورة قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا وذكرا للمتقين ضياء وَأَزَلْنَا التَّورَاءَ فِيهَا هُدًا وَنُورٌ يبقى لنا ايه قال لنا التوراة وصفها بالضياء وصفها بالنور في القرآن قال قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيلٌ البعض قال النور النبي صلى الله عليه وسلم وقالت الكلام ده عن السلف ومش معنى أنه خلق من نور طبعا انما هو نور لنا صلى الله عليه وسلم وليس أنه خلق من والبعض قال هنا القرآن طب وجاء بعد كده وكتاب مبين كأنه هذا من باب العطف لمزيد التأكيد بعض قال كده المهم يعني قيل أن القرآن وصفه بالنور طب القرآن نور والطورة قال فيها ضياء ونور ما قالش القرآن ضياء ها اشتركوا على صلى الله عليه وسلم ايه تاني اشمعنا الطورة بقى طب بس ركزوا معايا الضياء ايه الفرق بينه وبين النور ها ايوما قلناها كده قلنا ساعتها الضياء واخنا بنتكلم في المعاني اللغوية فيها ايه حرارة اشراق كويس وإحراق انما النور اشراق بس تمام طب ليه يقول ان فيها احراب واشراق ويجي على القرآن يقول لا اشراق بس عارف ليه عشان الطوراة كان فيها من الاثار والاغلال والاثقال الذي خففه الله عنا هي دي في خواتيم سورة البقرة لما دعا المؤمنون فقالوا ايه ولا تفعل؟ تسعل طعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني كان عليهم شدة خدوا مثال لما ربنا قال لهم توبوا لما اتخذوا العجل قال لهم ايه اقتلوا أنفسكم إنما احنا لما ربنا لنا توبوا تعمل ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة لما مالك بن معز لما جاء معز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طهرني قال له ويحك عليك بالاستغفار والتوبة فاحنا عندنا الامر تيسر وما جعل علينا في الدين من حرج فالتوراة فيها اغلال فيها شدة عشان كده وصفت بالضياء اما القرآن فوصف بالنور لانه لا احراق فيه يريد الله بكم اليسر وصلت أسئلة امتحانات دي ها أي خدمة بقولهم في النص طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قال بعض السلف ما جلس أحد القرآن فقام عنه سالما اما ان يربح واما ان يخسر فيش حاجة اسمها تقعد تمسك مصحف وما تاخدش احدى ال او احد الامرين اما تاخد الجنة